اسمع أخي إلى هذه الأبيات من قلبي مكلوم ومن قلب صديق من اصدقائه وأحبابه إذ يقول عنه عهدتك واعظا في كل خطب وأنت اليوم أراض منك حيا تشيعك القلوب وأنت فيها حبيبا طاهرا عفا نقيا رحلت وفي الحسام ليون جرح على فرقاك تدمي جانبيا حبيب مودتي ورفيق دربي أما كنا على الدنيا سويا حبيبي كم تدارسنا سويا بآيات ترددها عليا وداعا يا أخي في الله مني فبعدك قلبي الباكي شقيا لئن عز اللقاء هنا فانا سنلقى بعضنا يوما أخيا أما لله صمت فنم هنيئا فربك لم يكن أبدا نسيا لك الريان شرع مصرعيه وفطرك من جناع عدن شهيا وتبعث صائما في يوم كرب ووجهك فاق نور الشمس ضيا وثغرك باسم القسمات طلق ويعبق ريحه مسكا زكيا قبضت على كتاب الله تتلو وبين الموت كنت به نجيا ألا يا دار أين أبو معاذ أسائلها فما ردت علي أما كان الكريم هنا أجيبي ألم يسكن مرابعك الوفيا ويا جدث الفقيد حويت سمحا حبيبا زاهدا برا تقيا ويا جدث الفقيد حويت خلا على العزمات والشابا أبيا لك الدعوات منا كل يوم وما لاحت على الدنيا ثريا فكم ناصحتني حيا ولكن اراك اليوم اوعظ منك حيا